يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكَي يَتَسَاءَلُوا مَا لَهُم ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَسَاءِلُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فرارا وَإِني كلُ مَا دَعْوْتُهُم لتوفَِ لَهُمْ جَعلُوا وَصَابعهُم فِي آذَالٍِ وَسْتَووا شَوْوفياابَهُم وَصَروا وَسْتَك بَرُسْتِك بَابَ ثمَُّ إِ دَتُم جِهارَثَُّ إِي أَلَتُ وأسروت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا ارسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 112. ما لكم لا ترجون لله وقارا 113. وقد خلقكم أطوالا 114. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وَجَعَلَ القمر فيهن نورا وجعل القمر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 وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا فَقَالُوا لَا تَذَرُونَنَّ هَٰتَكُم وَلَا تَذَرُونَّ وَدًّا وَلَا سُوءًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَانْقَضَيْنَ اظْنُوا كَثِيرا وَلاَ تَزِيدِ الظَّانِمِينَ الاَ بَلاَلاَ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ آنصارا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا